بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاطفات عصا والناسرات نشرا فالفارقات فرقا فالمنقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم قمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقفتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نسبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم مما فجعل له في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعمل قادرين ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كباتا أحياء أو أمواتا وجعلنا فيها رواتي أشامخات وأسقيناكم ما أنفرتا ويل يومئذ للمكدبين إن طلقوا إلى ما كن بهم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 ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إن مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون